إن الله يكره ما وجدت إلا مكانا واحدا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وتعلق هذا الكره بالفعل فلماذا لا يحب بدل يكره قضيت ليلتي متفكرا ما بنوم حتى أذن الفجر وضللت بعد الفجر ساعتين لا أنام أريد أن أصل إلى هذا المعنى وفتشت في كتب أهل العلم في المظام فما وجدت فانقضح في ذهني معنا إن كان صوابا فمن الله عز وجل وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله برئان منه واستغفر الله مما يسبح الغير الخاطر والله لقد كان يحب إلي أن أقراه لعالم فأنسبه إليه ليزداد شوفا لا يحب أفضل من يكره من وجه واضح أن نسياً أن ذكر الحب حتى في طريق نسيه يهيج على الحب يبعث عليه ويذكر به والله عز وجل لا يرضى لعباده الكب ما يفعل الله بعذابكم قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب في كتابه الذي هو عنده أن رحمته تغلب غضبه إذن هو يذكره هو يذكرهم بنعمه فلما يذكر لا يحب فهذا يهيج على الحب بخلاف ما إذا قيل يكره التي ليس فيها تهييج ولا تذكير بالحب لذلك كان عدم الحب أفضل في الذكرى والتذكير لصالح العبد من الكرف مع أن الذي لا يحبه الله عز وجل يكرهه لذلك قال لا يحب باب الأسماء والصفات ربما وقفنا عنده طويلاً لنعلم الناس كيف يحبون الله لنعلم الناس صدق الانتماء إليه أريت إلى هذه الصفة ما أجملها وعرقها وأحنها الودود لم تتكرر في القرآن إلا في موضعين اثنين فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وجود رحيم وجود وفي الآية الأخرى في صورة البرود وهو الغفور الوجود صفات لما بتقترن ببعضها بتؤدي معنى طيب رحيم من الرحمة لكن صفة الرحمة اقترنت بصفة العزة في مواضع من القرآن وتستغرب العزة معناها القهر والانتقام والبر فكيف اقترنت بالرحمة تأمل بصورة شعراء بعد ذكر قصة كل نبي ويذكر الله عز وجل لنا كيف اهلك المكذبين يتبع كل قصة بقوله سبارك وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم عزيز لأنه اهلك ورحم الصائفة المستضعفة فصفة الرحيم ممكن تقترم بالعزة وصفة العزة دايما صفة استعلاء العزيز الجبار عزيز ذو القوي العزيز عزيز مقتدر صفه العزه صفه هيمنه وجبروت واستعلاء لكن ممكن تقتارم بالرحمه الغفور ممكن تقتارم بالعزه العزيز الغفور لكن الود لم يقترن إلا بالرحمة والمغفرة فإذا ذكر الود اعلم أن كله رحمة أوله وآخره فانظر ودود فعول كثير الود والود من المستغني جميل إذا تودد الضعيف يقال يتزل منافع له مصلحة إذا تودد المحتاج لم يكن لوجه ذلك المعنى الذي يكون لغير الذي يكون للمستغم ولذلك قال العلماء الزهد من الأمير حسن رجل فقير وجاهد أنت بتقوله ولا يحاجه وهو طبعا لازم يأجب ليس عنده لكن إذا رأيت امير المؤمنين يزهد عظم في نظرك الزهد ورأيت له صعما القادر إذا عفى وغفر كان لغفرانه صعب فالله عز وجل المستغني العزيز له الأسماء الحسنى والصفات العلى يتودد إليك وهو لا يحتاج فما أجمل هذه الصفة في موضعها لا فيما في تبقت بالرحمة وتوبقت بالمغفرة أتفر منه يهون عليك ويقوى قلبك على مسهد العصيان له والله ما هذا بالنصر ما هذا بالإنصار وهو المتفضل عليك نعمه عليك من شعر رعتك إلى أخمص قدمك إن الذين تنفك عزائمهم في المحن لا ينظرون إلى الله حال الابتلاء لكن ينظرون إلى كيد العدو لذلك تنفسخ العزائم احلق لحيتك وإن لا بر ينسى النفس سؤال طيب أنا لو خرج من أين آكل أين أبيت هذه هي الجهة التي نظر إليها هل لما ول وجهه قال الله يؤويني ويسرني ولا يضيعني وقد عطعته وقد حفظني وأنعاص له فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل لكن الجهة التي ينبغي أن ينظر إليها ليس فيها أحد لذلك انفسخ عزمه توكل على الله عز وجل أصله اعتماد القلب على الله أيها المبتلى أنت عبده وأنت خلقته وإنما أنزل إليك الكتب وأرسل الرسل ليحميك من عدوك أطمئن. لن يسلمك وسينصرت والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم شب لنا وإن الله لمع المحسنين الله حسبك وكافيك وانظر ما أجمل هذه الصفة صفة الحسب, الحسب. كل حسب ورد في القرآن ورد في القرآن معزوا إلى الله عز وجل فهو خالص له الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لم يتركوا مع الله أحدا في الحسب يا أيها النبي حسبك الله ومن السبعك من المؤمنين وإن يريدوا خيانتك فإن حسبك الله ثم انظر إلى هذا الموضع الجميل الجليل الدقيق ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فلما ذكر الإيتاء ذكره لله ورسوله ولما ذكر الحسب أفرد نفسه به ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا لم يقل الله ورسوله لكن أفردوا الله بالحسب إذ لا يقدر على رفع الضر إلا الله وإن يمتسك بخير وإن يمتسك الله بضر فلا كاتف له إلا هو وإن يمتسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القبير في الحسن اعتماد القلب على الله أليس الله بكاف عبده هو دا الحسن فإذا اعتمدت في وقت المحن بقلبك على الله عز وجل لا يسلمك إلى عدوك إن العرب في الجاهلية وهم جهلاء كفروا بالله ورسوله كان الرجل الضعيف إذا استجار بواحد قوي وقال الرجل هو جار لي لا يقدر أحد على إيذائه لمنعته وقوته فإذا دخلت في جوار الله عز وجل تظن أن الله يسلمك تظن ذلك لله در أبي بكر رضي الله عن أبي بكر لما خرج كما في صحيح البخاري مهاجرا وولى وجهه شطر البحر قاب له بن الدفنة فقال إلى أين يا أبا بكر وقال أخرجني قومك أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي قال يا أبا مثلك لا يخرج ولا يخرج ارجع وأنا جار لك أنت في حمايتي ثم ذهب زيد إلى الكعبة ونادى في الناس ألا إني أجرت أبا فما تعرض بعدها لأذى وكان أبو بكر يصلي وقد اتخذ مسجدا في داره فكان يصلي داخل الدار فمضى وقت فبدا له أن يبني بيتا في فناء الدار خارج الدار وكان أبو بكر رجلا أسيسا كثيرا أسف سريعة دمعة إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه فكان إذا قرأ وبكى تقذف النساء والولدان عليه يتفرجوا ما هذا الشيء العجيب أول مرة يرون رجلا يبكي ويسمعون كلاما يقطع نياط القلوب فلما رأى المشركون هذا المنظر قالوا لزيد بن الدسنة ما على هذا استفقنا مر صاحبك أدخل الدار لأننا نخشى على نسائنا وأبنائنا أن يفتنوا وإلا فرد جوارك لن نسكت ولا نرضى أن نخفر جوارك فجاء زيد إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر صل إن شئت في دارك ولا تستعلن وإلا رد علي جواري فإني أسره أن يتحدث العرب أنني أغفرت جواري قال أبو بكر بل أرد عليك جوارك وعرض بجوار الله عز وجل فلا تظن بربك ظن ثوء فإن الله أولى بالجميع باب الأسماء الصفات باب خطير في زيادة الإيمان وتعمل الأسماء المكرون بعضها إلى بعض تزدد بها إيمانا وللحديث صلة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الضمير في حبه إما أنه يعود على لفظ الجلالة أي أنهم يطعمون الطعام لحبه لأنه يحب ذلك فيطعمون الصعام لأجل هذا او أنه يعود على الصعام أي أنهم يطعمون الصعام مع محبتهم لأموالهم وطعامهم مسكينا ويتيما وأسيرا فقد أثبتت هذه الآية أن إنفاق المال بدافع الحب لله عز وجل محمود او أن انفاق المال برغم حبك إياه وأنك قهرت نفسك المحبة للمال البخيلة وأنك قهرت نفسك وأنفقت المال فهذا أيضا محمود إنما بدأت بهذه الآية لموضوع صغير لكن له علاقه بالموضوع الكبير الذي نتحدث فيه وهو موضوع الحب اا المسجد مسجد الجامعه الشرعيه برغم سعته وانه معدود من اكبر مساجد المحافظه الا انه ضاق برواده وصرتم كما ترون وقد يكون بعضكم الذي يجلس الآن في الظل عالج الحر يوما ما فهناك مشروع إقامة مظله ثابتة تستوعب هذا الشارع بطول الجمعية ويتحتاج إلى مال أظل أخاك من الحر يظلك الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله شكى كثيرون أنه يأتي المسجد ويخرج من بيته باقي على صلاة ربع ساعة يقول في نفسه سأذهب ولن أجد مكانا سأقف في الحر فينصرف إلى مسجد آخر ثم يأتي يقول ما سأوعبت شيئا أو كانت على الصف وبعض الناس قد يمر عابر سبيل لا يقصد هذا المسجد بذاته يريد أن يصلي فيجد هذا الجمع يلتمس الظل وبعضه يقف في الحر فيدفعه ذلك إلى ذهاب إلى مساجد أخرى لا يستفيدون منها شيئا وجود المظله ضرورة تكون بعونكم مساعدتكم أنفق لحب الله أن يستظل أخوه وإذا كنت ترى أنك تستمع إلى هذا الهدى وأن قلبك ينتفع فمن باب المحبة لأخيك أن تحرص على توفير مكان الله هذا إغراء وهذا هو أول درجات المحبة وأظهرها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فنحن نهيب بهذا الجمع الكريم وبمن يصل إليه صوتي نهي ساعد لا تستهم بصغيرة إن الجبال من الحصى لا تقل هذا جنيه هذا عشر هذا مئة هذا قليل ماذا يصنع القليل إذا استمع فهو كثير كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الأعمال محقرات الأعمال يعني واحد ينظر نظرة عننا زنيت واحد يغتاب واحد وليعننا أتلتف هي بمحقرات الأعمال التي تحتخرها أن فيقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الأعمال فمثلها يعني مثل الرجل الذي يرطيك محقرات الأعمال كمثل رفقة ذبحوا شاة وأرادوا أن ينضجوها فذهب هذا فجاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود, وهذا جاء بعود حتى أنضجوا لحمهم وحقيقة هذه النار التي شوية عليها هذا الجدي إنما هو عود ثم عود ثم عود نحن بنرى الذين يبذلون في سبيل الشيطان يبذلون بتخاء واحدة امرأة اي والله كما اقول لكم امرأة تشجع مشروع اقامة كرة القدم للسيدات المرأة دي مش عايزة ضرب الجزاء مش تحتاجها دي المرأة إلى ضرب الجزاء وفاقة دي عايزة تعمل كرة قدم أبوها سيب لها شوية ملايين وهو الكلام ذو شجور هذه الآباء ولا بلاج سيب فات ملايين ورتب أحد الثيارة ونذرت ان تطوف مصر من اقصاها الى اقصاها تدعو الناس وتوعيهم تعرفهم ان قرص القدم دي قد ايه متخلفين نسوان كلها بيلعبوا واحنا نسوان اللي ماشيين جد ليه قوارير وعماله تفوق ويسمع الخبر الكبير ده في الجرايد كانه بشره اهل الباطل ينفقون بسخاء إنما أنت تنفق لحبه وهذا كافي هذا كافي أن تخرج كل ما في جيبك لحبه تبارك وتعالى ومحبة أن يهتج الخلف جائز بعض الجلوس يتمنى أن يكون صاحب لسانه وأن يهتدي على يديه وأن يغبص الذين أدعون إلى الله عز وجل تستطيع برغم هذا العي أن تكون مثلهم وأكثر منهم تستطيع لو أرد الله عز وجل شكور ولدي من أركز على الصفة دي جميلة جميلة صفة جميلة غاية الجماد شكور يرضى بالقليل إذا أخلصته له ولا يضيعه عليك مهما أتيته بجبال الزنوب إذا تجنبت سيئة واحدة حفظ لك جميلا وهي الشر إذا كان الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات فهناك سيئة واحدة لا تبقي حسنة وهي الشرك ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تجنب الشرك وإذا ارتكب العبد جبال المعاطي خل الشرك وما يؤدي إليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عبدي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قراب الأرض ملء الأرض خطايا ثم دئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي شوف الجمال شوف الحنان شوف الاقبال تجنب سيئة واحدة ولو اتيتني بقراب الارض ارجن ما فيش حد يفهم انها بحب على الزنوب وقول يعني اذا فكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان قدوم على كريم لا لكن العبد يغلب من واحد من الشيط من الاعداء الثلاثة بحنا تميناهم في مطلع الخطبة يغلب ويندم ويرجع ويندم ويرجع ويرضل كده دواليك صالع نازل لكن إذا لم يشرك بالله عز وجل فهذا الحديث ناطق إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء إذا بلغت ذنوبك عنان السماء جئتك بقرابها مغفرة ولا أبالي وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنب وتبت إليك فغفرت له ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنب وتبت إليك فاغفرني فغفرت له ثم أذنب ذنباً فقال ربي أذنبت ذنباً فتبت إليك فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له رباً يغفر الزنب ويأخذ به افعل ما شئ افعل ما شئ مش معناها هاد جفاو ويمش براحتة لا افعل ما شئت ما شئت هنا معناها كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم معناها ما تفعل اللي انت عايز هذا كقولك اذا قلت لولدك لا تلعب وانت حر هل هو حر لا طبعا انت حر يعني بقى لعب لكن هكذا خرجت مبالغة في الزج ما هو تسمية العقوبة أقل من السلوح بالعقوب لو قلت له مثلا حضربك هشنوك هعلاك لا تساوي في التهديد انت حر